بوك تو سورك أربعون أربعون زبت عني شلاحو السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق ويبجت من فضلك من فضلك чи можете ви мені допомогти? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ ذاتت يا хороший ресторан. اين يوجد هنا مطعم جيد؟ اين يوجد هنا مطعم جيد؟ زверніть ліворуч за рогом. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه ايديتو потім прямо ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم زвернувши يправоورش пройдіть 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر. في можете також поїхати автобусом. يونкірука ايضا ان تاخذ الباص. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. في можете також поїхати трамваем. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. يمكنك ايضا ان تاخذ الترين. Ви можете також просто поїхати за мною. Як пройти до футбольного стадіону? كيف اصل الى استاد كره القدم؟ كيف اصل через міст. اقطع الجسر. ييت через тунель. اعبر النفق. اعبر до третього світлофора. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. потім у першу вулицю праворуч. عند اول شارع ثم انعطف يمينا عند اول شارع يдите потім прямо через найближче перехрестя ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ويباچت як потрапити до аеропорту من فضلك كيف اصل الى المطار من فضلك كيف اصل الى المطار найкраще на метро الافضل ان تاخذ المترو الافضل ان تاخذ المترو йдите просто до кінцевої зупинки اركب ببساطه حتى اخر محطه اركب ببساطه Хатта ахір махатта. Вийдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.